ولكل أمّة رسول فإذا جاء رسلهم قضي بينهم بالقسط قضي بينهم وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر وولا نفعل إلا ما شاء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 تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا عذاب الخلد، هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبؤنك أحقنه، ويستنبؤنك أحقنه، وقل إِيَّا رَبِّي إِن إنه لحق. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين